الله الذي يرسل الرياح فتثير سَحَابًا فيبصطه في السماة كيف يشاء يجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا عصى به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 فَإِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بِهَادِ العمى عن ضلالتهم ان تسمع إِلَّا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون